وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت أليك وإني من المسلمين هذا هو الدرس الخمسون في شرح كتاب شذى العرفي في فن الصرف وصلنا عند قول المؤلف رحمه الله اسم الزمان والمكان الفرق يا شيخنا بين اسمي الزمان والمكان وظرفي الزمان والمكان أن الظرفين بمجرد الزمان والمكان ويرشدان إلى معنى فيه ومحلان لحدث عاملهما ما المقصود بهذا الكلام إذا قلت يا دكتور محمد صنت يوم الخميس فيوم ظرف زمان منصوب علمت النصب بالفتحة الظاهرة لما لم تقل اسم زمان لا قلت الظرف زمان لأنه تضمن معنى فيه يعني الصيام حدث في يوم الخميس تقول جلست أمام الكعبة أمام ظرف مكان منصوب أي الجلوس حدث في هذا المكان هذا الاسم الظرف يا شيخنا ظرف الزمان والمكان أما الاسمان فقصيغا بقصد الدلاله على أمرين هما المعنى المجرد الذي يدل عليه المصدر والدلال على زمان الفعل او مكان وقوعه سمعنا يا شخنا لما اقول مثلا كلمة ليلة او امام لما اقول سورة ليلة جلست او كلمة مثلا هذا محمد امام الكعبة مثلا محمد امام الكعبة واضح يا شخنا طبما يصحشك له محمد في أمامه أو في المكان واخد بلك يا شيخنا إذن عرفنا الفرق بين الظرفي الزمان والمكان واسم الزمان والمكان طبعا اسم الزمان والمكان المعنى المجرد الذي يدل عليه المصدر لأن المصدر يا شيخنا يدل على الحدوث مجرد من الزمن وكلم الله موسى تكليما يدل على حدث هو التكليم لكن ليس له أي زمن كذلك اسم الزمن والمكان يدلان ما يدل عليه المصدر هما مصوغان اسمان مصوغان لزمان وقوع الفعل أو مكانه سمعنا يا شخنة أول تاني هما إسمان مصوغان ما معنى مصوغان يعني مشتقان ومأخوذان من المصدر لزمان وقوع الفعل أو مكان الفعل طيب الآن إحنا نتحدث عن الظرف عفوا عن الصرف علم الصرف يعني نريد أن نعرف زنة اسم المكان واسم الزمان قال المؤلف رحمه الله وهما من الثلاث على وزن ما فعل بفتح الميم والعين وسكون ما بينهما يعني نفتح الميم نقول ما ونسكن الفاء ونفتح العين نقول ما فعل خلاص يا شيخنا طيب إن كان المضارع مضموم العين ماشي يا شيخنا لما النصر ينصر فعل يفعله يبقى نصر على وزن فعل والمضارع ينصر على وزن يفعله يبقى نقول يا شيخنا اسم الزمان مكان من نصر على وزن ايه او مفتوحها او يا شيخنا ايوه عندك ذهب يذهب اقول ما ذهب صح شيخنا طيب او معتل لم مطلقا معتل لم ايه عندك يا شيخنا كلمه مرمى لانها من رمى يرمي وعندك موقع على وزن مفعل وقى يقي مسعى طيب سعى يسعى سعيا طيب كلمه مقام من أصلاح الكلمة قام يقوم قياما قال مقام وخاف يخوف مخاف وكلمة مرضى كل هذه الكلمات تكون على وزن الشيخ نائي مفعل يقول يصاغان من الثلاث على وزن مفعل واضح الصيقة على وزن مفعل إن كان المضارع مضموم لعيل أقول نصر ينصر منصر او مفتوح في ذهب يذهبه ملعب او معتل لم مطلقا مم. معتل لم ايه يا شيخ ايوه مطلقا يعني معتلها بالالف او العين او الياء او الواو اي نعم وعلى مشعل طيب نشوف حكاية مخاف ومقام يا شيخنا اصل مقام مقوم على وزن مفعل واضح يا شيخنا في علال بالنقل والقل نقلت حركة الواو فيهما إلى الحرف الصحيح قبلهما فصارت ايه؟ صارت يا شيخنا ها؟ ما قاوم ما قوم اكتبع على السبور أحسن؟ اكتبع على السبور؟ طيب صلى رسول الله عليه الصلاه يبقى عندنا يا شيخنا اسم الزمن والمكان الوزن الاول وزن مفعل هذه مفعل الفعل ممكن يكون يا شيخنا مضموم العين في المضارع مثل نصر ينصر اقول منصر من منصر من على وزن ايه يا شيخنا مفعل ذهب اذهب اقول مذهب على وزن ايه مفعل طيب المعتل قال كلمه مرمى واصل كلمة شيخنا رمى صح يا مولانا اقول هنا مر ما على وزن يا شيخنا ما فعل طب معتلب اللام مطلقا يعني ممكن اللام هذه قد تكون يعني حرف العل أسواه او يا صح فرما من يرمي رميا طيب كلمة موقع موقع اذي موقع والاصل وقى يقي وكلمه مسعى اصل الفعل سعه يسعى معتلف بالالف يا شيخنا طيب يبقى اقول إيه؟ مسعى اذي مسعى واضح يا مولانا ناتي لكلمه مقام هذه مقام يا شيخنا ها والكلمه الثانيه مخاف ما مولانا طيب. مقام هذه أصلها أيوة مقوم اصلها شغل صح؟ على وزن إيه؟ مفعل على وزن مفعل. ما الذي حدث حدث إعلل بالنقل يعني نقلنا حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصرت كذا ما قوم ما قوم نقول تحركت الواو بحسب الأصل وفتح ما قبلها بحسب الآن فانقلبت الواو الألف صارت مقام أصبح فيها علال بالنقل والقلب القلب يعني قلبنا الواو الألف يعني صحيح شخنا؟ يبقى فيها إيه؟ إعلال بالنقل ايه بالقلب هل فهمت يا شخنا؟ أظن كده وضحت يعني الصيغة الثانية يا سيدنا الكريم هي إيه؟ لا ما خلاص ما هناك مخاف من مخ اه يعني بس, بس هي المقام الف اصلها واو لكن مخاف اصلها ايه ها مخ أي والله يفتح عليك اه مخ وف هذه مخ وف صح يا مولانا ايه حصل يا مولانا مخ وف نقلت حركة الواو الى الساكن الصحيح قبله طبعا هذه الـ الـ هذه الألف في الأصل يعني إيه خاف يخاف خوفا صح طيب والثانية اللي اسمعين يا شيخنا قام يقوم قياما طيب على كل نقلة حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها فصارت يا شيخناها ما خوف ثم نقول تحركت الواو بحسب الأصل وفتح ما قبلها بحسب الأن فانقلبت إلى إيه ألف خلاص يا شيخنا نأتي إلى الصغة الثانية التي حكاها شيخنا رحمه الله هي الصغة الثانية يا شيخ محمد الصيغه اللي هي مفعل بكسر بكسر العين مفعل ما شامل لنا قالت قال إن كانت عين مضارعه مكسورة عين مضارعه شيخنا يا سلام هذه جلسة لا فعل ماذا أقول يجلسوا على وزن إيه شخنة؟ يفعلوا يبقى مجلس على وزن مفعل انتبه للفرق بين ظرف الزمان واسم الزمان وظرف المكان واسم المكان صح شخنا إذا قلت جلست جلوسا يمكنك أن تحذف المصطرة وتاتي بمكانه باسم المكان أقول جلست مجلسا خلاص ذا لا يسمى ظرف ايش شيخنا لا يسمى ظرف مجرد لا. لا يسمى ظرف مكان انما يسمى اسم مكان لأن ظرف المكان يتضمن معنى في صح يا شيخنا لمقل جلست فوق الدار يعني جلوس حدث في هذا المكان طيب أو كان مثالا غير معتل اللام مثال غير ايه شيخنا غير ما هو المثال المثال ما كان اوله حرف علة مستوعداً هذا وعداً أو الموعد. طب لماذا ثم مثالاً؟ لأنه ما فلسالما عند إسناده للضمائر فلا يحدث تغيير. تقول ضرب ضربت ضربنا ضربوا النسوة ضربنا الرجل ضرباً. فكذلك المثال لا يحدث تغيير. أقول وعدت وعدنا وعدوا النسوة وعدنا. خلاص يا مولانا. فهي طيب او كان مثالا غير معتل لام اذا كلمه وعده نلاحظ اللام الكلمة اللي هي الدال ليست معتله يعني طيب كلمه ميسر ميسر اصلها ياسره يبقى وعده ده معتل الواو وياسره ده معتل بالايه بالياء وده مثال برضو اقول يا شخن ها ميسر على وزن ايه مفعل صح يا مولانا طيب وجلة اقولي يا شخنة موجل موجل موجل موجل في كلمة مبيع اعلال بالنقل اعلال يا شخنة ايه بالنقل عشوف نشوف الاعلال بالنقل في حكاية مبيع دي ماش يا مولانا رباعه أقول يا مولانا ايه ها مبيع أنظروا يا شيخنا هذا ما بيع قال في علل بالنقل والأصل ما بيع أصل كده يا شيخنا هذا ما بيع ماشي يا شيخ محمد هذا ما بيع على وزن يا شيخنا مفعل انظر ماذا حدث يا مولانا طبعا في علل بالنقل علل يا شيخنا علل بالنقل لا بالقلب يعني في علل بالنقل فقط وليس علل بالايه بالقلب ايوه طب ليه يا مولانا لما ما فيش علل بالقلب ليه يا مولانا لان شرط القلب لابد ان يفتح ما قبله صح يا شيخنا لكن هنا هذا شوف مد صح يا مولانا ايه اللي حصل يا مولانا؟ نقلنا حركة الياء المكسورة دي الى الساكن الصحيح قبلها صح؟ واصبحت الياء ساكنه صارت مبيع صارت اشخنة؟ طيب لما لم نقل كما قلنا في كلمة يعني الكلمة مقام واخد لم لما لم نقل يعني تحركت اليابة بحسب الأصل واللي ما قبلها ليس مفتوحا مكسور فهنا لا لا يحدث فيها علال بالقل خلاص يا شيخنا طيب وقيل إن صحت الواو في المبارع كوجل يوجل فهو من القياس الأولي القياس يا شيخنا أيوة أيه القياس الأول يبع على ما فعل ما فعل يعني قال سيبويه عن يونس ان ناس من العرب يقولون يوجل ونحوه موجل وموجل قال سيبويه والاكثرون بالكسر موجل على كل يا شيخنا قيل ان صحت الواو ما معنى ان صحت الواو مش من العباره دي دي. ها ان صحت الواو في المضارع كوجلة يوجل هو كلمة يا شيخنا رحزة شخنا كلمة قاولا قاولا نقول تحركت الواو وفتح ما قابلها فقلبت ألف فصارت ايه قال صح إذا الواو حصل فيها إعلال بالقلب طيب لما اقول في المثال اللي احنا كنا فيه الآن واجي لا صاحب مولانا وجل المفروض قل ايه يجلو زي وعدة قل يعدو مزهودة الشيخ لم يقول وعد هذا المضارع تقول ايه يعدو, يعدو ولا تقولها ايه يوعدو سبب حذف الواو انها وقعت بين عدوتيها بين الفتحة والكسرة كقول تعالى في صورة الاخلاص لم يلد قال ولم يولد لما حذفت الواو في يلد وبقت في يولد لاني اصلها يولد وقعت الواو ساكنه بين فتحه وكسره فحذفت ايه تحذف طب وجل قالوا صح يا شيخنا الواو ايه صحت يعني لم تحذف عرفت يعني, لم, يعني. لم تحذف بمعنى صحت يعني لم تحذف عندنا, عندنا في وعدديا فيها علال بالحز فيه في علال بالقلب في علال بالحز في علال بالنقل بالنقل فكلمة وعدة يقول يعده وصلت قلها ياصلو ده اسم علال بالحز لأن الواو ساكنة وقعت بين فتحة وكسرة واضح اذا صحت الواو في المضارع مع ما أنا صحت في المضارع يعلم تحدث بقيت لم تحدث مثل اي شخنة وجلة قالت العرب يوجل ما قالش يجل لم يقولوا يجل قال يوجل يعني الواو صح يا شيخ قال فهو من القياس الايه الاول يعني اعمل كاس الاول اقول ايه مو... مفعل يوجل صح يا شيخ موجل يعني خلاص يا شيخ ولكني بسال فيها موجد سمعت اوجد برضه اولا قال هنا في في الحاشيه قال الوجل يعني الخوف وفي شرح الكافية عفوا وفي شرح الشافية لابن الحاجب يعني قال سبويه عن يونس إن ناسا من العرب يقولون يوجل ونحوه طيب وقال ونحوه موجل وموجل قال سبويه الأكثرون بالكسر موجل يعني عايزين ما يقول إن ناسا من العرب ناس من العرب يعني بعض بلغة شغلة فتحوا قالوا يا شيخنا ها يبى يوجل بموجل وبعد كده قال والاكثرون بالكسر الاكثرون يا شيخنا يبقى ايه ما وجل يبقى فيها لغتان لغه الفتح ولغه الايه الكسر مم. كل هذا بسبب تصحيح الوعي عن عدم حذفها أظن كده وصلت طيب شوف الوقت خلاص طيب الان هننتقل الى كيف يصاغان من غير الثلاثي من غير الثلاثي طبعا غير الثلاثي يشمل الرباعي والخماسي والسداسي صح ناتي قل على زنة اسم المفعول يعني اكرم ده فعل رباعي اقول يكرم فهو مكرم فهو شخنة مكرم كذلك استخرج يستخرج مستخرج طيب استعانى يستعين أقول مستعان واضع شخنا ومن هذا يعلم أن صيغة الزمان والمكان والمصطر الميمي واحدة في غير الثلاثة وكذا في بعض أوزان الثلاثة والتمييز بينها بالقراء فإن لم توجد قرينة فهو صالح للزمان والمكان والمصطر عايزين نفهم العبارة دي يا شخنا سمانية مولانا يعني كلمة مكرم يعلم أن صغة الزمن والمكان والمصر الميمي عارف المصر الميمي؟ يكون أوله ميم يعني ربي ادخلني مدخلة صدق وأخرجني مخرجة صدق صح يا يبقى يبقى صغة الزمان والمكان والمصر واحدة يكون على الوزن مفعل يعني في غير الثلاثي يعني رباعي وخماسي وسداسي ماشي؟ التمييز بينها بالقرائن التمييز بينها ايه طيب لما اقول مثلا دخلت الفصل دخولا اقلت مدخلا اصبح ذا مصدر يعني تحذف المسطر وكانوا مصدر ميمي مش كده يا شيخنا طيب لو انت عايز ظرف زمان او مكان لما اقول مثلا رجعت الى البيت طبعا هتبين الزمان او المكان يعني صح فاحنا عايزين كلمه ايه مولانا اللي هي على وزن ايه على وزن, إيه؟ على, وزن, إيه؟ على, وزن إيه؟ على وزن مفعل ولا ايه على وزن وجع يا وجع يا وجع مفعل ماضي نعم فهو يقول يعني على كل القرينه نفسها تحدد هل الكلام الموجود امامه؟ اسم زمان ولا مكان ولا مصدر طبعا المصطر معروف يعني كانه مصدر اللي هو المصطر المطلق يا شيخنا لما رجعت رجوعا اقول ايه مرجعا صح يا شيخنا طيب استخرجت الماء ها فهو مستخرج استخرجت الماء فهو مستخرج يبقى مستخرج اصبح ايه اسم المكان صح فاذا حذفت المصدر واتيت باسم الزمن او المكان يبدأ ايه مصطر ميمي لكن إذا قصدت زمان الاستخراج أو مكان الاستخراج يبقى أصبح ايه يا شخنة؟ يعني القرائم اللي هي المعنى, المعنى القرائم في المثال هي اللي تحدد بس أي نعم يعني يقول مثلا استخرج الماء من البئر استخراجا أقول فهو مستخرج أصبح مصدر مين تفهيم تحفظه؟ أقصد القرائم يا شخنان اللي ايه اللي تحدد يعني واضح يا شخنان طيب لما اقول اكرمت اليوم زيدا مثلا بدل ما اقول اكراما اقوله مكرما اكرمت اليوم اليوم يبقى طالما في قرينة هنا عشان كلمة اليوم يا مولانا هو بيقول لك تحدد بالقرينة صح يا شغله بس يعني لو قلت اكرمت زيد اليوم اه اليوم ده معناها لما تجيب المصدر اقصد اسم الزمان عشان كلمة اليوم يا مولانا عشان بس أبصتها لك عارف الآية القرآنية وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس يطرى طلوع الشمس ده زمان ولا مكان زمان يبقى إذن قبل ديال ظرف زمان خلاص فهمت يا شخنا والله أعلى وأعلى